أَلا لِلَّهِ الْحَيُّ الْقَيُّ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أُوْلِياءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى الْعَزِيزِ الْفَاعِلِ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 تَخْلُقُ وَلَدًا اِصْطَفَى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخُصُّبُ حَانَهُ وَاللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ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 هَاتِقُم خَرْقًا مِنْ بَعْدِ خَرْقٍ فِي غُلَمَاتِ النَّاسِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُم لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ وَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَغْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَغْضَهُ لَكُمْ ولا تجر واجرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مربعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْ هُنَسِيَ مَا كَانَ يَدَوْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْتَادَ يُذِلُّ لَأَنَّ سَجِينِ قُلْتَ مَتَّح بِكُفْرِكَ قَنِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ أَم ومن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه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 أعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل ذلك يقوق الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطابوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشر فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أذو الألباب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأن تُوقِذُ مَنْ فِي النَّارِ؟ لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرَقٌ من فوقها غرَقٌ مَبَنيَةٌ تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء أنزل فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرع مختلف ألوانه يخرج به زرع مختلف ألوانه ثم ييجف تراه مص قررا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَابِ فَهُوَ عَلَى نُونٍ مِّن رَبِّهِ فَغَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانية شعروا منه جنود الذين يخشون ربهم فتنين جنودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أَفَمَن يَعْتَبِرُ بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَلَّا لِلَّذِينَ مِن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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذيع وجل لعلهم يتقون Wahab Allah, mentera wujudan, fi syurga umu terkasun, wargulan senam di rujudin, halya sewian, mentera. Alhamdulillah, balaksa hukum, na إِنَّكَ مَيِّتُوا وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَابَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَشِمُونَ من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثغاً للكافرين والذي جاء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 ويخوفونك بالذين من دونه ومن يطلل اللَّهُ فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مذل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 هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل فسوف تعلمون من يأدون عذاب يخشيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه وَمَنْ ظَلَّ فَيِنَّمَا يَضِلُّ عليها وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا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 أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعًا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا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 ولو أن للذين ظلوا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به من شوء العذاب يوم القيامة وبدى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 وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرًّ دَعَانَ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا قُوْتِيْتُهُ قَالَ إِنَّمَا قُوْتِيْتُهُ على علم الْهِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قَضَىٰ لَهُمُ الَّذِي نَمِنْ قَضَاهُمْ فَمَا أُونَا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لما يشاء ويقدر إن في ذلك آيات لقوم يؤمنون قل الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وَأَنِيبُوا إلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُصْرُونَ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُوْلَٰٓئِكَ جعل إليكم مرءكم من, من قبل أي يأتيكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسه يا عصرت على ما فرض.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 فقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين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 ترَى الَّذينَ كذبوا عَلَى اللَّهِ وَجُهُوهُمْ مُسْوَدَّةٌ أليسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوَدٌ لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُنْزِلَ عَلَيْكُمْ سَكِينَةً وَيُثَبِّتَ أَقْدَامَكُمْ وَيُكْمِلَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ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 الجانلون ولقد اوحي اليك والذين من قضنك لا ان اشرتنا يحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قرضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 إنا مزوم را حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول منكم يثنون عليكم آيات ربكم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 قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكفرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زبرا إذا جاءوها وفتحت بوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَسَبًا وَأَمِنًا جَنَّاتِ حَيْثُ نَشَاءُ أَنعَمَ عَلَيْنَا